بسم الله الرحمن الرحيم حاقة ما الحاقة وما أدرات ما الحاقة كذبت ثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريس صرصر عادية سخرها عليهم سبع وثمانية أيام سشوفا فترى القوم فيها صرعات عنهم عجاجا أكل صاويا فهل ترى لهم من باقية وجاء في العود ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة إِنَّا لَمَّا طال ما حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَبْكِرَتَ وَمْتَعِيَهَا أُذْنٌ وَاعِيَةٌ فإذا نفخ في الشور نفة واحدة وحملت الأرض والإبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت وانشطت السماء فهي يومئذ واهيا والملك على أرجائها ويحمل عرش رسك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها تامية كلوا واشربوا هنيئا مما أسلفتم في الأيام القالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليس لي لم أوت ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فقولوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سلون درعا تسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحظ على قام المسكين له اليوم هاهنا حميم ولا طام إلا من حسنين لا يأكله إلا الفاقم ولا أقسم بما تنصرون وما لا تنصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تنكرون تنزيل من رب العالمين ولو تطول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمير ثم لقطعنا منه الوثيل فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أنه منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وَإِنَّهُ لحّ اليقين سش بشرت فيك